يَرثني وَيَرِثُ مِنْ آل يَحُ بَ وَوجَعَهُ رَبّ رضّ يازَكَنِي إِ نُبَشركَ بِهُ لا مِ اسمهُ يَحِيلَ ن جعلهُ منِن قَنُ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 وحنانا من لدنا وزكاته وكان تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذن تَبَدَّثَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّقَلَتْ مِنْ دُونِهِ خِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا حَنَانًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَمَّلَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني بدت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 وَجَلَنِي مُبارََكَأَينَ مَاكُتُ وَأَصَاني بِ الصَّنَاء وَأَصَانِي بالِالصَّناتِ وَزَّكاتِ مادُ تُ حَّ وَبَقو بِوالدَةِ وَلَمْ يجَعلّ جًَّا شَقِيِيّ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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بَيْنِهِمْ ثَون للَِّذينَ كَفَروا مِ مشهَد يَو مِ عظين أسمِع بهِم وَ بَصِ يَوم يَُّناَا لكن الظالمونَ اليمَ فيِي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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزنهم وما يعبدون من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 انّه كان مخلصا وكان رسولا نبييا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجييا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبييا واذكر في الكتاب اسم إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ دَرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أَنَا إِذْ كُنَّا نَذْنُ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا انْتُسِنَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَسًا جَدًا وَبُكِيًّا فَخَانَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ضَيَاءً إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ لَّلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وعده مأتيا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 ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ مِنْهُمْ وَأَثَّرُوا وَرِئَاءَ قُلْ مَا إِنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَالْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وإما فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَهُمْ خَيْرٌ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وَوكمْ أخْلَكْناَا قَبَلَهُم مِنْ قَرْنٍ هل تُحُِّ مِنهُ مِنْ حَد هل تُحِسُّ مِنهُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسمعولهُ ركزَ